هاتوا غير هذا ا ل ر أ ي إ ذ ا كان الذي يقرر ا ل م ؤ ت م ر هو إ ب ل ي س ل ع ن ة الله عليه هاتوا ر أ ي ا غيره فقالوا نحبسه بالحديد ونسجنه في دار ونقفل عليه حتى يصيبه ما أ ص ا ب الشعراء الذين خرجوا على قومهم من قبل فيهلك ونستريح منه فقال ابليس اي الشيخ النجدي ما هذا لكم ب ر أ ي ايضا لم ا قال تعلمون حب اصحابه له فانهم يؤثرونه على الوالد والولد ولو علموا بحبسه لجاءوكم حتى استخلصوه ثم قاتلوكم وهذا ما تخشونه منذ زمن ان يجر عليكم الحرب ما هذا لكم ب ر أ ي فقال شيطان هذه ا ل ا م ة ليس إ ب ل ي س ف إ ن في ا ل أ ر ض شيطانان إ ب ل ي س و أ ب و جهل قال شيطان هذه ا ل أ م ة أبو ج ه ل قال عندي ر أ ي لا أ ظ ن ك م وقعتم عليه ولا أ ظ ن ك م تعدلون عنه فقال النجدي إ ب ل ي س هات يا أ ب و الحكم و ك أ ن الشيطان كان يعشش ب ر أ س أ ب و الحكم هو الذي يوحي إ ل ي ه ولا تستغربوا من ك ل م ة يوحي إ ذ أ ن ن ا لا نستعملها إ ل ا بالوحي بل قال الله عن شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا فكان إ ب ل ي س يلقن أ ب ا جهل ا ل ر أ ي وهو الناطق به قالوا ما ا ل ر أ ي يا أ ب ا الحكم يعني أ ب ا جهل قال أ ن ن أ خ ذ من كل ق ب ي ل ة شابا وسيطا حسيبا نعطه سيفا صارما فيجتمعون جميعا على باب دار محمد فاذا ما خرج ضربوه ض ر ب ة رجل واحد فاجهزوا عليه فتفرق دمه بين القبائل فلا يقوى بن هاشم على م ح ا ر ب ة العرب جميعا فيرضون بالديه فنعطيهم ديته فصفق ابليس وقام اكبارا لهذا ا ل ر أ ي وقال هذا هو الراي أ ي ه ذ هو ا ل ر أ والله غالب على ا م ر ه قال هذا هو ا ل ر أ ي فاتعدوا لذلك ل ي ل ة قريبه يكتمون موعدها وخبرها عن غيرهم لا يعلم بها الا الحضور وانفضوا على مثل ذلك مباركا لهم ابليس مؤتمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم امنا ل ل عليه ل ه و س آ م مطمئنا في داره لم يبث العيون من حوله أ و حول قريش ل ت أ ت ي ه ب ا ل أ خ ب ا ر لم يجند أ ي جهاز أ م ن ي لا علني ولا سري ولم يكن يتلقط ا ل أ خ ب ا ر أ ب د ا ف إ ن ه س ي أ ت ي ه ب ا ل أ خ ب ا ر الذي لا يكذبه أ ب د ا والذي يعلم السر والنجوى الله سبحانه وتعالى واذا بجبريل يهبط على النبي فيسلم عليه ويعطيه خبر المؤامره كلها وخبر حقيقي لا تزوير فيه ولا تلفيق لا يشبه اي اعلام على وجه الارض اليوم اعطاه صوره الخبر تماما وقال له لقد أ ذ ن لك ربك ب ا ل ه ج ر ة فلا تنم في تلك ا ل ل ي ل ة ا ل م و ع و د ة على فراشك أ ب د ا ولكن لا تخرج حتى أ ع ط ي ك أ ن ا س ا ع ة الخروج إ ذ ا هنالك توقيت رباني لو وقفنا مع هذه ا ل ص و ر ة في التوقيت لعلم الناس درس ا ل ه ج ر ة كم يشحذ النفوس ب ا ل إ ي م ا ن جاءه الخبر و ا ل ل ي ل ة ا ل م و ع و د ة لم ت أ ت ي إ ذ ا لم ا لا يسر سلفا قبل أ ن ي ح ي ط بالدار وقبل أ ن يتازم الموقف لا إ ذ ا لا تصلح أ ن تكون درسا للمؤمنين ف س ي ر ة نبينا صلى عليه ربنا كلها دروس و إ ي م ا ن تعس ي عبد لا يعطي ا ل س ي ر ة قدرها وحقها ولكن النبي انطلق إ ل ى ابي بكر ف أ خ ب ر ه تقول ع ا ئ ش ة كما روى البخاري ما كان يمضي يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي دار ابي بكر اما غ د و ة او عشيا يعني في وقت مناسب اما صباحا او مساء واننا لجلوس ذات يوم في نحر ا ل ظ ه ي ر ة اي وقت الظهر تماما وقت ا ل ه ا ج ر ة و إ ل ى بقائل يقول يا أ ب ا بكر هذا رسول الله في الباب فطرق فقال أبو بكر ث د ا ء له أ ب ي و أ م ي ما الذي جاء به في هذه ا ل ه ا ج ر ة والله ما جاء به إ ل ا أمر يعني ن ه امر ك أ فخرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ف ت أ خ ر له أ ب و بكر عن سريره فجلس وهو متنقب أ ي مغطي ر أ س ه مغشيا ل ر أ س ه بثوبه من حر الشمس فقال اخرج من عندك يا ابا بكر لان الداخل من الضوء لا يرى من في الدار ب ح ر ا ر ة الشمس قال اخرج من عندك وهو لا يرى من في الدار فقال ابو بكر بابي وامي يا رسول الله لا عين عليك انما هم اهلك لان ع ا ئ ش ة خ ط ي ب ة النبي انذاك فلقد خطبها وبنى بها بعد ا ل ه ج ر ة قال انما هم اهلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا بكر قد أذن اذن ل ل لي بالهجرة ه قد أ الله لي ب ا ل ه ج ر ة فقال أبو بكر ا ل ص ح ب ة يا رسول الله قال رسول الله نعم تقول ع ا ئ ش ة ما علمت والله قبل هذا اليوم قط أ ن أ ح د ا يبكي من ا ل ف ر ح ة إ ل ا عندما بكى أ ب ا بكر عندما قال له النبي نعم من فرحته ب ا ل ص ح ب ة قالت جهش ابو بكر بكاء فعجبت فعلمت انه بكاء الفرح قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال لابي بكر انا اتيك في الوقت المحدد فلا تبرح دارك بقي ابو بكر ينتظر النبي, ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في داره وذهب النبي الى داره هو وجلس فيه واخبر عليا بالخبر ومما يذهل ان قريش ا ل م ؤ ت م ر ة بالامس تريد قتل النبي هذه ا ل ل ي ل ة لا يوجد منها رجل عنده ما يخشى عليه من نفائس مال الا وهو يضعها ا م ا ن ة عند محمد فجل اموال قريش ا م ا ن ة في دار النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعلمون انه الصادق الامين ولكن في مقام العداء كذاب أ ش ر ساحر مجنون أ م ا بينهم وبين أ ن ف س ه م في ا ل ح ق ي ق ة الصادق ا ل أ م ي ن الذي لا تضيع عنده الودائع فيقول فإذا فراشي فإنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي تبقى الليلة معي فإذا خرجت على عني تبقى القوم شقوق وسلم صلى الله طالب على تشاغل النظر الباب بن نمت أنت من خرجت ر أ و ك على فراشي ف ظ ن أ ا ن ي نائم حتى إ ذ ا مضيت أ ن ا وانقطع الطلب ترد أ ن ت أ م ا ن ا ت القوم إ ل ي ه م وتلحق بي ولن يخلص إ ل ي ك شيء ت ك ر ه ويحيط القوم بالدار إ ح ا ط ة السوار بالمعصم وباب النبي صلى الله عليه وسلم أ ي باب الدار والدار التي اريتكم ايها المرافقون لي في ا ل ع م ر ة والحج هي التي مقابل المسعى والصفا المكتوب عليها م ك ت ب ة م ك ة ا ل م ك ر م ة هذه هي الدار دار ولادته ودار معيشته والتي هاجر منها الباب خسب مجمع بعضه الى بعض الواح هكذا ولها عراضات يمكن للذي بالخارج ان يرى من بالداخل وكان الوقت ل ي ل ة الثاني من شهر ربيع ا ل أ و ل أ ي أ و ل الشهر ما زال الهلال ابن ليلتين لا يوجد ضوء قمر فالنبي لا يراهم بالخارج ولكنهم يرونه بالداخل ل أ ن داخل الدار سراج فهم ينظرون إ ل ي ه من شقوق الباب فيرونه هو وعلي ومعه في الدار س و د بنت ز م ع ة ا ل ز و ج ة التي بنى بها بعد ع ا ئ ش ة بعد خديجه ولم نتطرق لموضوع الزواج لانني ساتناول زوجات النبي مع بعضهن جميعا ب خ ط ب ة او خطبتين تفصيلا كاملا معه سوده ومعه ثلاث بنات بناته ر ق ي ة وام كلثوم و ف ا ط م ة الزهراء اما زينب فعند زوجها متزوجه هذا كل من في الدار وحاضنته منذ ا ل ط ف و ل ة الى الان وهي امته ام ايمن ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة لا يوجد احد يدفع لو د و ه م ة الدار الا ق د ر ة الله فلما انتصف الليل وجاء جبريل الى النبي فقال له اخرج الان اخرج الان يعني اي تخطيط هذا تخطيط لا يقبله عقل عسكري في كل الكليات ا ل ع س ك ر ي ة التي ي ت ر س بها العسكريون اليوم ابعد ان احكم الحصار اخرج الان لتروا ا لم ان لم قبل نخرج يحكموا الحصار لتروا دروس الايمان ولتتعلموها ف س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا لامته قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ب ص ي ر ة انا ومن اتبعني اخرج الان كيف يخرج الان والقوم محيطون بالدار قال له ت ق ر أ فجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ثم تخرج فلا يراك احد لم ا ذلك ا ذ هل المقام يحتمل ان نسجل معجزات ج د ي د ة للنبي لا المقام يحتمل وضروري جدا أ ن تكون دروس إ ي م ا ن ي ة ع م ل ي ة ل أ م ت ه في عصر ا ل ذ ر ة وقرن العشرين ليعلموا أ ن ا ل إ ي م ا ن يصنع العجائب ي أ خ ذ النبي ح ف ن ة من أ ر ض الدار فليست م ب ل ط ة ولا م ف ر و ش ة كدوركم اليوم يأخذ ويقرأ عليها ياسين حفنة من تراب ويقرأ عليها صدر、ياسين. و ا ل ق ر آ ن الحكيم إ ن ك م ن المرسلين إ ل ى أ ن بلغ قول الله تعالى فجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون جبريل أ خ ب ر ه و ط م أ ن ه أ ن ه لن يراه أ ح د وفي تلك ا ل ل ح ظ ة كان أ ب و جهل يريد أ ن يسلي القوم حتى لا تسقل رؤوسهم بالنوم حتى لا يناموا و ك أ ن ه واثق مطمئن ب أ ن النبي قد أ ص ب ح في ق ب ض ة اليد ها هو في الدار ونحن نحيط بالدار ليس عند الباب فقط حتى يتسلل من ظهرها الدار م ح ا ص ر ة والسيوف م س ل ط ة على كل منفذ في الدار يقول أ ب و جهل ل أ ص ح ا ب ه الذين يحرسون الدار يزعم محمد أ ن من آمن به و امن ت ب أصبح ع ه الذين آ و ا به واتبعوه سيكونون ملوك الدنيا ثم إ ذ ا ماتوا بعثوا فكانت لهم جنات كجنات ا ل أ ر د ن هكذا جاء في الصحيح لا ك ل م ة بلاد الشام و ق ر ا الصحاح كجنات ا ل أ ر د ن إ ذ ا تعلموا ان هذه البلاد كانت جنات ويضرب بها المثل وانظروا اليها الان ن س أ ل الله ان يعيدها لما كانت عليه قال وانكم ان لم تتبعوه وكفرتم به قتلتم و ش ر ت م ثم بعثتم بعد موتكم فكانت لكم نار ذات لظى وعندما قال ابو جهل هذه العبارة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل قراءته على ح ف ن ة التراب ففتح باب الدار كما يروي لنا علي بن ابي طالب في الصحاح قال قائم باب الدار وهو قائم لا متسلل مش متخفي مش لابس لباس الزعمة اللي هربوا من بلادهم بلباس سوان لا فتح باب الدار قائما بعمامته متسلل ففتح متخفي فتح بعض بعباءته مرة وهو مش مش من زي وهو يقول عندما فتح باب الدار نعم يقول للقوم الذين علبك نعم انا اقول هذا وانت واحد منهم يا ابا جهل الله اكبر قيل لك انهم لن يروك ولكن هل قيل لك انهم لن يسمعوك هذا هو الايمان الكامل في رسول الله الذي ندندن حوله ونرجو ان ن ت أ س ا ه انهم لن يروك و ط م أ ن ي ن ة منه ك أ ن ه يقول لجبريل انا اعلم هذا ولن يسمعوني لاني مع الله والله معي يفتح الباب ويقول نعم انا اقول هذا وانت واحد منهم يا ابا جهل ومعجزه ن ب و ي ة يبشر ابا جهل بانه منهم ويقتل ابو جهل كافرا في بدر قال ثم ي أ ت ي ه م رجلا رجلا ويضع التراب على رؤوسهم ثم يمضي مطمئنا واثق ا ل خ ط و ة الى دار ابي بكر وسيقول البعض يرحمك الله ايها الشيخ و ا ل ر ح م ة للحي والميت تريد منا ايمانا كايمان النبي فلا نبي ولن يكون ايمانك كايمانه ولكن ما ر أ ي ك بعلي الا يمكن ان يكون ايمانك كايمانه اتعلمون كم كان عمر علي ا ن ذاك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزل عليه فاسلم علي وهو في ا ل ث ا م ن ة من عمره وها هي قد استكملت الان اثنا ع ش ر ة عاما في م ك ة اذا عمر علي في العشرين عمره فتى في العشرين من العمر يقول له النبي نم على فراش وهو يرى ويعلم ب أ ن صناديد قريش خارج الدار سيوفهم م س ل ط ة تريد محمد وهو ينام على فراش محمد ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم تغطي يا علي ببردي ة هذا ا ل أ خ ض ر الذي تعرف قريش أ ن ي أ ن ا م به حتى يعتقد أ ن ي أ ن ا م نائم بالفراش يا سلام تعطيني طعما لسيوف قريش إذن اذا هاج الغضب في رؤوسهم واقتحموا الدار أ ن ى لهم أ ن يتحققوا من الذي بالفراش حتى و إ ن تحققوا أ ل ا ي أ خ ذ ه م الغيظ فيقتلوا عليا انتقاما إ ذ ن علي إن ينام بالفراش وهو يعلم أ ن ه لن يمت لن يمت بسيوفهم لماذا ل أ ن النبي قد أ و ك ل له م ه م ة أ ن يرد ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى قريش ويلحق به ولولا أ ن النبي مطمئن أ ن ع ل ي لن يصاب لا يوكل إ ل ي ه و إ ل ا كانت ا ل م ه م ة ف ا س د ة أ ر أ ي ت م ا ل إ ي م ا ن أ ن ت وكلت لي أ ن أ ر د ا ل أ م ا ن ا ت إ ذ ا لن أ م و ت لن يصل إ ل ي ما أ ك ر ه وينام علي بفراش وعلي لم ي ن م تلك الليله ف ا ل أ م ر أ ك ب ر من أ ن تغمض عين فهو يتقلب بالفراش يصنع تصنعا ل ن ا ئ م وهم ينظرون من الشقوق حتى إ ذ ا طال عليهم الوقت تشاوروا أ ل ا نقتحم عليه قال بعضهم لا لا لماذا لا ل أ ن ه م كانوا عربا حقا بمعنى ا ل ك ل م ة ولم يكونوا مسلمين ونحن اليوم قد ضيعنا ا ل ع ر و ب ة و ا ل إ س ل ا م إ ل ى من رحم ربي ل أ ن ه م عرب يعرفون ا ل ذ م ة ويعرفون الشرف والمروءه و ا ل غ ي ر ة قالوا كيف نقتحم عليه ونساؤه قد نمن اي بناته وزوجه ثم تشيع بنا بين العرب والله انها للسبه يقول اقتحموا على دار ابن عمهم ونساؤه نائمات كيف نقتحم عليه فتكون السبه فمنعوا بعضهم بعضا حتى اذا طال عليهم الوقت وهم ينظرون ويرونه يتقلب قام علي رضي الله عنه عند ه ع ن الفجر ليصلي الصبح لقد الصلاة يوم فعندما ر الإسراء الصلاة ل يوم م ر ج ف ع قام لوضوئه تبعوه بنظرهم فوجدوه عليا ف إ ن جثته وجسده وقامته ج س د ه و تختلف عن النبي وقد أ س ر ج السراج ثم هم بفتح الباب ليخرج فيقضي حاجته فيتوطا فقالوا له من علي قال نعم قالوا يا لئيم خدعتنا طوال الليل لقد كنا على يقين انه ليس محمد الذي بفراشه فانك كنت تتضوى اي تتقلب ومحمد لا يتقلب في نومه ولكن ضرب الله عليهم وعلى ابصارهم واسماعهم و ا ف ه م ه م حتى تم مراد الله فقالوا اين صاحبك قال لا ادري وهو صادق لا يدري لم يخبر النبي أ ح د أ ن ه سيذهب إ ل ى غار ثور و ل م ا ابا بكر و إ ل ى ت ت م ة حديث غار, غور غار ثور والذي لا تتسع له خ ط ب ة ف إ ن به دروس ودروس نعرض لها في جمعتنا ا ل ق ا د م ة ر ح م ة ب إ خ و ا ن ك م الذين تحت حر الشمس ادعوه وأنتم بالإجابة إلى هنا انتهى بنا الحديث إلى وأنتم موقنون تحت حر فتوجه صلى الله عليه وسلم إ ل ى دار صاحبه الصديق تاركا في فراشه علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو أ و ل من شرى نفسه أ ي ب ع ا ه في سبيل الله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما علموا انه علي ناله من السنتهم ا ل ب ذ ي ئ ة ما ناله ولكن لم ينله شرا لا بضرب ولا بقتل وكان النبي قد ط م أ ن ه قبل ذلك عندما قال لن يصلوا اليك بشيء تكرهه ونوم علي كما قلنا كان من التدبير بعد التوكل على الله المطلق إ ذ ا ما ن ظ ر من شقوق الباب ر أ و ا نائما بالفراش متغطيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبوا انه مازال في الدار و ل م ه م ة أ ك ب ر هي أ ن يرد علي بن أ ب ي طالب ودائع قريش التي لا ت أ م ن عليها غير محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه الصادق ا ل أ م ي ن وهذا من العجب الذي كان وما زال وسيبقى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ن الناس يعيشون التناقضات فهم يعادون النبي ويشيعون عنه أ ن ه كذاب و أ ش ر وساحر ومجنون ثم إ ذ ا خلا ل م ر ء بهم إ ل ى نفسه وعنده ما يخشى عليه لم يجد له م أ م ن ا إ ل ا بيت هذا الذي يقول عنه كذاب وساحر و أ ش ر ومجنون في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م ما زال الصادق ا ل أ م ي ن والذي لا تضيع عنده الودائع أ ب د ا ولكن الكفر عناد إ ذ ا ما اجتمع شياطين ا ل إ ن س والجن بعضهم إ ل ى بعض يوحون زخرف القول غرورا أ ش ا ع عنه ما يكره وفي ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م يعلمون أ ن ه أ ف ض ل ه م يرد علي بن ابي طالب الودائع لقريش بعد ان ينقطع الطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليلحق به الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة نترك عليا وودائعه وننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دار الصديق حيث الموعد في تلك ا ل ل ي ل ة فخرجا الى غار ثور جبل في اسفل م ك ة على ا ل ج ه ة ا ل م ع ا ك س ة تماما من الاتجاه إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة الخارج من م ك ة إ ذ ا أ ر ا د ا ل م د ي ن ة يسير باتجاه الشمال ف إ ن ا ل م د ي ن ة هي شمال م ك ة أ م ا جبل ثور فهو في ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة تماما فيتجه النبي صلى الله عليه الله صلى وهذا س ل م و يدلك على حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم ووعيه في وضع ا ل خ ط ة كيف لا وهو ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة في كل شيء دون ان يتخرج من ك ل ي ة ع س ك ر ي ة تعجز كل الكليات ومن تخرج منها عن ان ي ف ه م خططه فضلا عن ان يناقشوها ه الهجرة يتجه ه ا الى الشمال و ص ا ح ب ت تماما ج الجنوب جبل الجبال ا الطريق المعاكس تماما الى غار ثور جبل شاهق اعلى ه ثور في في مكة وعلى قمته من أ ع ل ى غار والغار هو التجويف في الصخر إ ذ ا م ل ت ق ت صخرتان أ و ثلاث ب ا ل ط ب ي ع ة بدون صنع بشر تكون بينهم تجويف يقال له غار يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغار فاتجه مع أ ب ي بكر إ ل ى هذا الغار والصعود إ ل ى هذا الغار وقد صعدت إ ل ي ه م ر ة قبل بضع سنين وحدثت مستمعي في مسجد سيد الكردي عن هذا الصعود لا ب أ س أ ن أ ذ ك ر ه لكم م ر ة أ خ ر ى الصعود من أ س ف ل الجبل يعني عندما تأتي إلى أول الصعود فيه إلى قمته يحتاج نيفا والعافية يحتاج نيف عندما الصعود ساعة عن صعودا ساعة ونصف ونصف قمته المروة أمثال تسلقا لصاحب المروة والعافية. أمثال الشباب أول أو أو إلى إلى إلى ذلك ربما ساعتين وعر المسلك لم تطرقه الرجل من قبل بعد عندما صعد إ ل ي ه النبي وصل إ ل ى قمته والغار على قمته تماما ليس ف وصلت ق اليه ودخلت في الغار وحكمتنا صلاه العصر هناك فصليناها على هذه القمه عند الغار هذا الصعود كان في موسم شتاء والطقس بارد والسماء كلها ملبته بالغيوم ليس هناك أ ش ع ة شمس تؤذي ما أ ن وصلنا ثلث الصعود حتى جفت منا الحناجر ويتمنى احدنا ش ر ب ة الماء ولو دفع ثمنها ع ش ر ة دنانير أ ر د ن ي ة شربه ماء ولكن ا ل ر غ ب ة في م ع ر ف ة هذه ا ل آ ث ا ر في ا ل س ي ر ة دفعتنا إ ل ى التواصل هذا صعده النبي صلى الله عليه وسلم ليلا هو وابو بكر وكما جاء في السير ف إ ن ه عندما أ خ ذ يتسلق الصخور خلع نعليه حتى يسهل عليه تسلق الصخور ل أ ن النعل يعيق التسلق فما ان وصل إ ل ى الغار حتى كانت قدميت قدماه صلى الله عليه وسلم هو ص ا ح ب ه صعدا الى الغار حتى دخلا فيه واختبا فيه وقريش ما زالت تحرس الدار ب غ ي ة ان يخرج النبي عند الفجر ل ص ل ا ة الصبح فيتناولوه بسيوفهم ا ل م ش ر ع ة لابد من و ق ف ة هنا وقلنا ن أ خ ذ دروس ا ل ه ج ر ة درسا درسا لا نسرد الواقع ونعود اليها حتى لا نقع فيما وقعنا به في درس ا ل إ س ر ا ء والمعراج والتي ما زالت ذيول قذارات سوء الفهم إ ل ى يومكم هذا مستمره هذا حالنا الذي لا يخفى عليك يا رب ونحن نعلم أ ن ك لا تعجل ل ع ج ل ة أ ح د ولكن يا رب ر ح م ة بعبادك المؤمنين ف إ ن صبرهم ليس ك إ م ه ا ل ك فنرجو يا رب أن ل ا يطول هذا ا ل إ م ه ا ل و أ ن تغير أ ح و ا ل المسلمين جميعا إ ل ى أ ح س ن حال توجه صلى الله عليه وسلم مع صاحبه إ ل ى الغار وقلت ا ل و ق ف ة هنا ض ر و ر ي ة ف إ ن أ ك ث ر بل جل كتب ا ل س ي ر ة تقول ب أ ن أ ب ا بكر عندما علم ب أ م ر ا ل ه ج ر ة كان قد أ ع د راحلتين كما قلنا منذ أ ر ب ع ة شهور يعلفهما ورق السمر فعندما جاءه النبي عند ا ل ظ ه ي ر ة و أ خ ب ر ه أ ن ا ل ل ي ل ة آ ت ي ا اليك ذهب إ ل ى عبد الله بن أ ر ق ت رجل لا يزال على دين قومه لم يسقم من الكفار الذين غمسوا سهما في حلف ل ل ع ا ص بن و ا ئ ر السهمي فهو حليف العاص بن وائل على دين ق و م ا س ت أ م ن ه الراحلتين وواعده يومين او ثلاث يلقاه في مكان معين بوقت معين كتب ا ل س ي ر ة تقول دفع الراحلتين الى عبد الله بن ارقط وواعده جبل ثور بعد ث ل ا ث ة ايام لا بد للعاقل ان يقف عند كتب ا ل س ي ر ة ويتدبر أ ل م نقل عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيت الصديق قال له أ خ ر ج من عندك وهو لا يعلم أ ن ه لا يوجد إ ل ا بنات أ ب ي بكر و إ ح د ا ه ن خطيبته ع ا ئ ش ة إ ذ ا كان يريد كتمان أ م ر ا ل ه ج ر ة حتى عن آ ل أ ب ي بكر حتى عن بنات أ ب ي بكر حتى عن خطيبته التي تعتبر زوجته ع ا ئ ش ة ذلك ل أ ن أ م ر ا ل ه ج ر ة خطير وقريش تعتمر على النبي اذا لابد من المكتوميه والسريه التامه التي لا تعرفها امتنا العربيه اليوم ابدا ل امره تعرف ان يخرج من في الدار قال لا عين عليك انما هم اهلك وعندما علم ابو بكر باهميه المكتوميه لا يعقل انه قال لرجل مهما بلغت ثقته فيه وهو ما يزال على دين ا ل قريش أ ن يقول له ا ي ت ن ي بالراحلتين عند غار ثور إ ذ ا فقد عين له مكان الاختباء هذا لا يعقل أ ب د ا وكما شطحت كتب السير بقولهم كان في كل ل ي ل ة يبيت عنده عبد الله بن أ ب ي بكر ويصبح بعد الغلس في م ك ة كبائت بها فلا يسمع ما ت أ ت م ر به قريش نهارا إ ل ا جاءهم به ليلا وقبل أ ن ينصرف من عندهم ي أ ت ي عامر بن ف ه ي ر ة راعي غنم أ ب ي بكر يعود عليهم أ و يسرح عليهم بغنمه فيحتلبون فيشربون ثم إ ذ ا انطلق عبد الله تبعه ف ه ي ر ة بالغنم ل ي ع ث ي اثار خطوهم وكانت أ س م ا ء ت أ ت ي ه م كل ل ي ل ة ب س ف ر ة من طعام يظن كتاب ا ل س ي ر ة مع احترامي ل ر أ ي ه م ب أ ن ه ا كانت ر ح ل ة م م ت ع ة همهم فيها الشراب والطعام وتلقط ا ل أ خ ب ا ر لا ا ل أ م ر غير ذلك أ ق س م ت أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر وهي ص ا د ق ة حين س أ ل ه ا أ ب و جهل أ ي ن أ ب و ك ق ا ل ت والله لا أدري وهي صادقة وهي والله لا تدري تقول مكثنا ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ى خمس يعني ب ض ع ة أ ي ا م ونحن لا ندري أ ي ن توجه رسول الله و أ ب و بكر أ ب د ا في غ ا ي ة ا ل س ر ي ة أ خ ذ و ا معهم طعاما يكفيهم ل أ ي ا م و س ق ا ي ة ماء فقط أ م ا أ ن ي أ ت ي ه م عامر بن فهير بالغنم كل ليل فيحلبون لا يمكن لعامر أ ن يصعد بالغنم إ ل ى الجبل ولا يعقل أ ن ينزل واحد منهم من أ ه ل الجبل هذا الذي شرحنا لكم صعوده من أ ج ل أ ن يحلب شيئا من حليب ولو كان تردد عبد الله بن أ ب ي بكر وعامر بن ف ه ي ر ة و أ س م ا ء بنت ابي بكر كل ل ي ل ة إ ل ى غار ثور لانكشفت ا ل خ ط ة فعيون قريش ترصد الطريق وترصد داري رسول الله و أ ب ي بكر لم يكن هناك أ ي تحرك ليتعلم المسلمون كيف يضعون الخطط و ا ل س ر ي ة فقد قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان صعدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق صلى عليه عنه وعندما عليه يدخله الله الله الى الجبل وجلسا غار وسلم النبي الله وسلم هم رضي في ثور قمة ان استوقفه ابو بكر وقال بابي يا رسول الله وامي لا تدخل ه حتى استبرئه لك هذه هي ا ل ص ح ب ة حتى استبرئه لك يحبون رسول الله اكثر من انفسهم اكثر من أنفسهم. ماذا ن معنى يستبرئه يتفقد الغار حتى لا تكون فيه ب ه ي م ة او واحش أ و ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من ح ش ر ة ك أ ف ع ى أ و غيرها هذا هو الاستبراء و إ ل ا لا يتوقع أ ن ه كان يخشى عدوا ينتظرهم بالغار قال فدخل أ ب و بكر ف ا س ت ب ر أ الغار حتى اذا ط م ا ن إ ل ي ه قال أ د خ ل يا رسول الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا ليلتهم يعني إ ن لم يناموا اتموا ليلتهم أ م ا عند طلوع الفجر وقد علمت قريش أ ن ه ا باتت ولا أ ع ن ي باتت نامت و أ خ ا ل ف كتاب السير في ذلك ب أ ن ه قد ضرب عليهم فناموا لو ناموا لقالوا خرج محمد ونحن نيام فلم نر ى كان لهم عذرا ولكن كانت آ ي ة جعلتهم يفقدون الصواب خرج محمد وهم يحيطون بالبيت مبحلقين عيونهم و أ ي د ي ه م على قوائم سيوفهم ويتحدثون ومع ذلك, خرج ومع ذلك خرج اما ما شاهدتموه في فيلم ا ل ر س ا ل ة فذاك تمثيل لا يعني انه ا ل س ي ر ة انهم ناموا ثم استيقظوا مع طلوع الشمس نحن نتكلم عن ا ل س ي ر ة بمراجعها لا عن تمثيل فيلم ا ل ر س ا ل ة عندما علموا انهم مضوا ليلتهم ولا اقول باتوا يحرسون علي بن ابي طالب ط ا ش ت عقول قريش بل اكثر من الطيش والجنون حتى هموا ان يقتلوا بعضهم بعضا وذهبوا في كل طريق ووجه يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينادون بانهم سيدفعون ديته اي م ئ ة ن ا ق ة لكل من اتى به حيا او ميتا واتجهوا الى دار ابي بكر وقرع الباب ابو جهل فخرجت له اسماء ذات النطاقين لماذا سميت ذات النطاقين دليل على ان الامر بمنتهى ا ل ع ج ل ة و ا ل س ر ع ة عندما جاء النبي ن أ خ ذ طعام ي يا ابا بكر فاعدت ل ه شيئا من طعام و س ق ا ي ة ماء و ل ل ع ج ل ة و ا ل س ر ع ة لم تجد ما تربط به فم الجراب فقالت ابت لا اجد ما اربط به فم الجراب فحلت نطاقها وشقته نصفين فربطت ن ص ف ا به السقايه ونصفا به الجراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ساعتها مبشرا لها بالجنه ة ابدلك ل ل به نطاقين في الجنة. بشرها بانها بدهم بقت بغار في البيت ليلة الهجرة. جاء ابو بكر فطرق الباب اهل هي محهم الهجرة نطاقين الجنة من الجنة النطاقين عندما اين فطرق ذات يحملوا جاء قال في سميت يجو يمشو في ليلة ابوكي فخرجت لذلك على له مكة مش ثور اسماء قالت ليس هنا لا ادري اين توجه لا ادري فاقتحما داره وفتشا فيها فلم يجدا ث ر ا فعلاها ب ل ط م ة على خدها اطارت قرطها من اذنها لانه ف ض غليظ وانطلقوا يبحثون واخذوا معهم من يعلم بالاثر فاخذ يقص الاثر آه خرج محمد من داره هذه اثار خ ط و ة جاء الى دار ابي بكر أ ص ب ح ا ل أ ث ر لرجلين خرجا من دار أ ب ي بكر ما زال الأثر يتجه إ ل ى الجنوب لم يكذبوا انفسهم ما قالوا ا ل م د ي ن ة باتجاه الشمال هم يتبعون أ ث ر ا محسوسا نعم إ ل ى غار ثور فاتجهوا إ ل ى جبل ثور وعند الجبل ضاع ا ل أ ث ر بين الصخور الصماء فلم يعثروا عليه قال لهم الدليل هنا ضاع ا ل أ ث ر و ص ل إ ل ى الجبل ب ا ل ت أ ك ي د أ م ا بعد فلا أ د ر ي فصعدوا الجبل تسلقوا الجبل وعندها هم في التسلق و م ش ي ئ ة الله هنالك تحلق امر الله العنكبوت فنسج بيتا على باب الغار وباب الغار يدخله الرجل هكذا منحنيا حبوا هكذا دخلته انا ليس بابا كالابواب يعني ف ت ح ة بين الصخور يدخل الرجل منها نسج العنكبوت بيته وارسل الله حمامتين بريتين فوضعتا عشا لهما وباضتا فورا وحضنتا البيض فعندما صعدوا وفي كل وجه من كل انحاء الجبل حتى اذا اجتمعوا على قمته لم يجدوا احدا فوقفوا امام الغار ونظروا اليه وهم بعضهم ان يلجوا ويبحث فردهم ا ع د ا ء اعداء رسول الله امية بن خلف قال ماذا ت ر ي د ويلكم ن من نفتشه الغار قالوا نفتشه. قال و او ويحكم الا ترون نسيج عنكبوت عليه من قبل ميلاد محمد عنكبوت مغبر ربنا اعطى اقدميه نسيج عن كبوت قبل ميلاد محمد. لم تتقطع خيوطه لو كان دخله الا كان ازال هذه الخيوط ولو كان محمد في الغار هل أ م ن ت هذه ا ل ح م ا م ة أ ن تبقى على بيضها ارجعوا لا يكون فيه شيء فيؤذيكم وكان يقف ق ب ا ل ة باب الغار تماما وظلهم أ ي ظل أ ش خ ا ص ه م قد وقع على باب الغار فهمس أ ب و بكر في أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم وقد داخله الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ر س والله ل و ا لست ل ل ه على نفسي خائف ولكني أ خ ش ى أ ن أ ر ى فيك ما أ ك ر ه لو نظر هذا من موضع قدميه وانظروا الى عدم ا ل د ق ة في ر و ا ي ة الحديث كل كتب السيره ق ر أ و ه ا تقول لو نظر أ ح د ه م تحت قدمي ه لرانا كيف ينظر تحت قدميه فيراكم ثم لا تليق ا ل ع ب ا ر ة لا تليق أ د ب ا أ ن نقول لو نظر أ ح د ه م تحت قدميه ل ر آ ن ا أ ك ا ن النبي و أ ب بكر تحت قدميه لا حتى لو كان أ ح د ه م واقفا على ظهر الغار لا تنبغي مثل هذه ا ل ع ب ا ر ة ولكن أ ب ا بكر يقصد أ م ي ة بن خلف الواقف ق ب ا ل ة باب الغار قال إ ن ه ليرانا لو نظر من موضع قدمه إ ل ي ن ا لابصرنا بدون ما يتقدم يعني شهفنا ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر يا أ ب ا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لتاتي مكه كلها يوجد بالغار اثنين الله ثالثهما إ ذ ا كان الله معنا ف ت ح ش ا م ا لا تحزن إ ن الله معنا و أ ث ب ت الله ذلك نصا في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا تنصروه فقد نصره الله إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ولا بد ايضا من و ق ف ة هنا من المؤسف ان يطلع علينا بعض طلاب العلم ويقولون اي تحدث عن نسيج عنكبوت وحمامتين هذا كله لم يثبت هذا من كتاب السير وهذا هراء الله قال ايده بجنود لم تروها لم يثبت نسيج عنكبوت ولا بيض حمامتين لا ثبت ثبت وقائله شيخكم وامامكم الاول احمد بن حنبل اقراه في مسنده م و ب ق و ل لك مريم بتطلع بتعيط في ك ن ي س ة مادبه انت ب س ح ل ا تقول ربنا ايده بنسيج العنكبوت وبيض الحمامه فتكتب مقالا في الجريده فتقول ما هذا الهراء حتى يسخر منا الناس فتقول بيض حمامتين ونسيج عنكبوت الله ايده ونصره بجنود لم تروها انك لم تعقل معنى الايه مع احترامي لعلمك قال تعالى ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه بجنود لم تروها أ ي د ه الخطاب لقريش أ ي د ه بجنود لم تروها أ ن ت م جنودا حذف وتقدير في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ن العنكبوت والحمام من جند الله ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض أيده أي أنتم جنوداً رأيتموها حماماً وعنكبوت وهي بجنود جنودا جند تروها الله وعنكبوت من لم حماما فحماه الله ببيت العنكبوت ليكون الغيظ في قلوب قريش الأكبر احال ل أ أ ك ب ر بيننا وبينه بعد هذا الصعود بيت ع نسيج ك ب و ت ن عن عنكبوت لو قال أ ح د ن ب ي ص ب ع ه هكذا لازاله هذا, الذي محمد هذا في الظاهر و ا ل ح ق ي ق ة ق د ر ة الله إ ذ ا كان قد ثبت ولا ينكر صاحبنا المنكر نسيج ا عن كبوت و ا ل ح م ا م ت ي ن لا ينفي أ ن ق ر ي ه صعدت وصلت و باب الغار ل أ ن الله أ ث ب ت ذلك بنص ا ل ق ر آ ن إ ذ ا من ا ل ق ر آ ن فنحن وياه إ متفقون على أ ن ق ر ي ش ان ن ق ر ي ا ب ا ل غ ا ر ب د ل ي ل ا ل آ ي ة ل ا ت ح ز ن إ ن ا ل ل ه م ع ن ا م ا م ج ا ل ه ا ل أ ن أ ب ا بكر ا ل خشي أ ن ي ق ت ح م ا ل غ ا ر إ ذ ن متفقون على أ ن رجال قريش قد صعدت على ر أ س ق م ة جبل ثور ووقفت أ م ا م الغار قوم صعدوا في الجبل صعود س ا ع ة ونصف أ و ساعتين ومعهم سلاحهم ووقت الظهير و أ ش ع ة الشمس تشرق ل أ ن الخروج من م ك ة إ ل ى ثور يحتاج مشيا على ا ل أ ق د ا م أ ي ض ا ساعتين إ ذ ا وصلوا ق م ة الجبل ما المانع كان أ ن ينظر أ ح د ه م في داخل الغار لو لم يكن على باب الغار شيء ما الذي يمنع أ ن ينظر أ ح د ه م في باب الغار ولكن الذي منع أ ن ر أ و ا نسيج العنكبوت فحسبوها في العقول ولكن ق د ر ة الله من وراء العقول لو كان سبقنا أ ب و بكر ومحمد فدخل لازال بيت العنكبوت ف إ ذ ا ك ا ن قد دخلا مع الفجر لا يعقل أ ن من الفجر إ ل ى ا ل آ ن عاد العنكبوت فنسج من جديد النسيج قديم هكذا حسبوها بعقولهم ف أ ي د ه الله بجنود لم تروها أ ن ت م جنودا ولكنها من جند الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ل ى أ ن بلغ وما حوى الغار أي و من معجزاته ما وما من حواه الغار وما حوى الغار حوى خير ومن كرم وكل طرف أي عين من الكفار عنه عمي ن فالصدق في الغار أي النبي صلى الله عليه الله صلى والصديق س ل م ف ق ف الغار ا ل و ص د ي لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أ ر ي م ي ظ ن ا ل ح م ا م ه و ظ ن ا ل ع ن ك ب و ت على خير ا ل ب ر ي ة لم تنسج ولم تحم ي و ق ا ي ة الله اغنت عن م ض ا ع ف ة من الدروع وعن عال من الاطم حمى الله نبيه بنسيج عنكبوت وحمامتين بريتين فعندما قال أ ب و جهل أ و أ م ي ه بن خلف أ ل ا ترى العنكبوت والحمامه علم النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن الكلام مسموع فهم باب الغار علم ان الله قد د ر أ عنه بهاتين الحمامتين فدعا لهما وبارك عليهما فانحدرتا الى الحرم كما يقول ر و ا ة الحديث وكل ما ترونه من حمام الحرمين المكي والمدني من نسل تلك الحمامتين لون واحد وممنوع صيده ل أ ن ه حمام حرم حتى ضرب فيه المثل فلان آ م ن من حمام الحرم حتى ولو خرجت عن حدود الحرم ممنوع صيدها تتكاثر وترون أ ن في ا ل س ع و د ي ة يحاربون بعض السنن بعض السنن اتهاما ل س ن ن ا لها أ ن ه ا بدعه فما ر أ ي ك م ب ا ل ب د ع ة ا ل أ ص ل ي ة ومع ذلك يبيحون بيع القمح وعلف هذا الحمام تقربا إ ل ى الله تعالى ل أ ن ه م يعرفون ق ص ة هذا الحمام فهو نسل تلك الحمامتين وانتشرتا في الحرمين المكي والمدني بقي النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها أ و ثلاث ليال إ ل ى ا ل ل ي ل ة ا ل ر ا ب ع ة ولا احد يتصل به ولا يتصل باحد اما قريش فكما قلنا اعلنت ج ا ئ ز ة من اتى بمحمد فله م ئ ة ن ا ق ة حيا او ميتا ومن اتى بابي بكر فله مثله م ئ ة ن ا ق ة حيا او ميتا ج ا ئ ز ة عظمى في ذلك اليوم اتعت م غ ر ي ة فانتشرت قريش في كل وجه تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وهما في الغار مطمئنان س ك ي ن ة الله تغشاهم و ق د ر ة الله تحيط بهما حتى إ ذ ا انقطع الطلب نزل أ ب و بكر رضي الله عنه لموعد عبد الله بن أ ر ق ط وكان قد و ع د ه مكانا قريبا من الجبل ظهر له أ ب و بكر و أ خ ذ يحدثه ليستطلع و ي س ت و س ق هل وراءه أ ح د أ و هو عين ل أ ح د أ و أ ن ه سيخون حتى اذا اطمان اليه راوده من جديد ان يكون الدليل الى يثرب ش ر ي ط ة ان يسلك بهم طريقا لا تسلكها عيرات قريش ولا المسافرين وكان دليلا خريتا اي ماهرا يعرف الطرق في الجبال والاوديه ة واغرى ل الازرة فرضي وانه على دين قومه فرضي فكان دليلهما فلما استوثق منه ابو بكر رجع الى الغار واتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الركب على ب ر ك ة الله عندما ر أ ى النبي الناقتين قال لابي بكر وقد قدم ابو بكر احسن الناقتين لرسول الله فقال يا ا ب و بكر ما كنت لاركب ر ا ح ل ة لا املكها انظروا التشريع مش قرار استملاك م ش ا ن توسيع شارع عمل ح د ي ق ة بنهد ميه دار وشتت م اصحابهم لا ل اركب ر ا ح ل ة لا املكها قال بابي انت وامي هي لك قال بالثمن بكم اشتريتها قال بكذا وكذا قال اشتريتها منك بالثمن الذي دفعته حتى اذا نصل ا ل م د ي ن ة دفعت اليك الثمن وتم البيع فاصبحت ن ا ق ة م م ل و ك ة لرسول الله صلى الله عليه、وسلم. وسماها ل و س م القصواء وكانت أ ح ب ر واحده إ ل ي ه وهي ص ا ح ب ة ا ل ق ص ة ا ل م ع ر و ف ة في دخول ا ل م د ي ن ة دعوها ف إ ن ه ا م أ م و ر ة وهي التي بركت عند دخول م ك ة عام ا ل ح د ي ب ي ة فعلم النبي أ ن الذي حبسها حابس الفيل ل أ ن ه لا يريد انتهاك م ك ة ركب النبي القصواء وركب ابو بكر ومعه الدليل وسلك بهم ساحل البحر طريق لا تعرفها قوافل ا ل ت ج ا ر ة ولا المسافرون حتى اذا كانوا على بعد من م ك ة وامنوا م س ي ر ة يومهم وليلتهم وحتى اشرق اليوم الثاني عندئذ بعد اعلن متسع وهنا ان من حديث واجد استراحه الجائزة سراقة الوقت يأتي قريش له سراقه بن مالك سيد قومه بلغه خبر ا ل ج ا ئ ز ة فهو جالس والحديث يدور بينه وبين قومه عن ج ا ئ ز ة قريش في محمد ويرقبون العيون إ ذ قدم رجل من قومه وقال يا س ر ا ق ة إ ن ي ر أ ي ت أ س و د ة و ا ل أ س و د ة يعني رجال على خيل أ و على إ ب ل ر أ ي ت أ س و د ة تسير باتجاه الساحل لا أ ح س ب ه ا إ ل ا محمدا وصاحبه قال ف أ ش ر ت له بعيني أي غمزه لغة اليوم. اسكت يعني. سكر على قال فأشرت له بعيني ان ل اليوم د م ا ت ي اسكت ع اسكت ثم قلت لها أ ن ت ر أ ي ت فلانا وفلان انطلقوا على عيني يبحثون عن ن ا ق ة ضلت لهم قال وساررت القوم أي حدثتهم س ا ع ة من زمن مهملا الموضوع وخارجا عنه ثم قمت متراخيا الى داري بدون اهتمام فامرت خادمي فاخرج فرسي حتى ابتعد به عن الدار ثم اخذت رمحي وجعلت زجه في الارض واحنيته يعني حتى لا يلمع ويرى ثم مشيت حتى اتيت فرسي فامتطيتها ولحقت بهم ساحل البحر حتى اذا اصبحوا على م ق ر ب ة مني واراهم وواثقا منهم ومن عددهم غارت بي فرسي فوقعت عنها فزجرتها واخرجت الازلام فاستقسمت بها ط ر ي ق ة قريش في ا ل ج ا ه ل ي ن فخرج السهم الذي اكره اي ان امرك مكروه لن تنال بي خيرا قال فخالفته وركبت فرسي وتبعتهم حتى اصبحت على م ق ر ب ة اسمع ق ر ا ء ة محمد ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو على ناقته كم المسافة اذا ما أ ن يسد الرمح ويدفع ولكنه يريد أ ن يقبض عليهم أ ح ي ا ء قال وعندها كان محمد لا يلتفت لا يلتفت قط و أ ب و بكر يكثر الالتفات و ت ا ر ة يكون وراء النبي و ت ا ر ة يسبقه و ت ا ر ة عن يمينه و ت ا ر ة عن شماله حتى إ ذ ا دنوت منهم كان وراءه ويكثر الالتفات ويقول يا رسول الله لقد أ د ر ك ن ا الطلب ومحمد لا يلتفت وعندما س أ ل النبي صلى ابا ل ل عليه وسلم ه أ بكر في الطريق لماذا تتقدمني ت ا ر ة و ت ت أ خ ر عني وتذهب ذات اليمين والشمال ماذا كان جواب الصديق يا رسول الله إ ذ ا ذكرت أ ن الطلب قد يكون رصيدا في الطريق تقدمتك ل أ ف د ي ك بنفسي واذا خشيت ان يكون وراءنا تاخرت عنك اشاغلهم عنك ساعه وكذلك عن يمينك وكذلك عن شمالك هذا هو الصاحب الذي اختاره الله لنبيه بنص ا ل ق ر آ ن الكريم قال فلما قربت واصبحت اسمع قراءه محمد على راحلته ساخت قدم فرسي في الرمال الى ركبها نزلت في الارض ثم سقطت عنها ونهرت فرسي فلم تخرج قدماها من الارض امسكت الأرض ميان وهذا هو الصحيح الراجح اما من يقولون نهرها ثم خرج لاثر يديها غبار كانه الدخان في السماء تصرف من الرواه ساخت قدماها في الرمال فلم تستطع ان تخرج يداها عندئذ علم سراقه ان النبي ممنوع وان امره خاسر قال فناديتهم بصوتي قفا اكلمكما ولن يصلكما مني سوء, سوء قال فقال محمد وهو لا يلتفت لابي بكر قل له ماذا تبغي منا ليش ل ا ح قال ن ق ا فقال أ ب و بكر يقول لك رسول الله ماذا تبغي قال أ ر ي د أ ن يكتب لي كتابا يكون عهدا بيني وبينه الطالب أ ص ب ح ا ل آ ن يطلب يريد كتاب أ م ا ن وقفا اكلمكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر س ر ا ق ة قال و أ ن تدعو أ ن يدعو لي كما دعا علي ب أ ن يخرج الله فرسي قال فسمعت محمدا يقول اللهم إ ن كان صادقا ف أ ط ل ق له فرسه قال فخرجت يداها من الرمال فتقدمت فحييتهم فقلت يا محمد علمت أ ن أ م ر ك ظاهر و أ ن ك ممنوع ولكن أ ر ي د أ ن تكتب لي كتاب عهد أ ل ق ا ك به إ ذ ا جئت م ك ة فاتحا س ر ا ق ة يبشر النبي بفتح م ك ة وهو في الطريق قال فقال لصاحبه أ ن يكتب لي كتابا فكتبه و أ ل ق ا ه لي فعرضت عليه طعاما ومالا فلم يرزاني منه شيئا أ ي لم ي أ خ ذ ا وقال يا س ر ا ق ة قال لك عندي سواري كسرى وتاجه إ ن أ ن ت عميت عنا ا ل أ خ ب ا ر من هذه الناحيه قال س ر ا ق ة وايقنت بما يقول فقلت لك ذلك فرجعت ما ان لقيني أ ح د ي س أ ل أ و يسير في طريق إ ل ا قلت كفيتم هذا الوجه ف إ ن ي عائد منه لا أ ح د فيه أ ب د ا خرج أ و ل النهار طالبا لهما قاتلا عدوا محاربا رجع آخر النهاري ظهرا لهما درعا سندا حاميا لهما ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته على ب ر ك ة الله الى م و ا ص ل ة حديثها لا يتسع الوقت ولكن نقول حقق فتحت وقاص الله نبوءة رسول الله وستعتمان بالتفصيل اما عنوانها السريع في عهد عمر فتحت بلاد فارس رسول على عهد نبوءة بن ابي عمر سعد في يد وارسل بتاج كسرى وسواريه من ضمن الغنائم فدعا عمر س ر ا ق ة ا بن مالك واجلسه في المسجد والبسه تاج كسرى وسواريه لا على انهما حلال اللبس لانهما من ذهب ولكن وفاء بوعد رسول الله فنزعهما س ر ا ق ة وقال هما في بيت مال المسلمين يا امير المؤمنين اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ه هذا النهار هذا الوجه عند المقطع رجع رجع يعمل عن تعلمون قلنا كان والان ناصرا مؤيدا لقد احد سراقة كما اول طالبا محاربا اخبار الطريق ويقول لا كفيتم قريش خبرتي في في ف اي ي وفاء بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ عرض على رسول الله المال والطعام فقال لا ح ا ج ة لنا بمالك ولا طعامك قال هذه ريشه من كنانه أ ي سهم فستمر في طريقك على رعاه لي ب إ ب ل وغنم خذ منها ما شئت قال لا ح ا ج ة لنا بمالك ولا إ ب ل ك ولكن عمي عنا ما استطعت أ ي من هذه ا ل ج ه ة عم ا ل أ خ ب ا ر فلا يلحقنا غيرك ففعل س ر ا ق ة ووفى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح حنين أ د ن ه هذا يوم وفاء وبر لقد وفى س ر ا ق ة بما وعد نحن ا ل آ ن نوفئ له ف أ ع ل ن إ س ل ا م ه و أ س ل م ه رجع س ر ا ق ة كما قلنا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بركبه ا ل موقع ب ا ا ر ك ل م م ي ن المدينة المنورة وعندما موجها إلى أتى د د ي م و ق أقرب إلى إلى مكة منه اسمه ل لأننا زلنا أول م ما موقع د ي في طريق ن ة الهجرة ا قديد عندما كانوا به مروا على خ ي م ة أ م م ع ب د ا ل خ ز ا ع ي ة و ق ص ة أ م معبد وردت في صحاح الحديث ولكن خذها مني كما أ ل ف ن ا سردا في ا ل خ ط ا ب ة و ق ص ة لا نصا من حديث يحتاج شرحه إ ل ى خ ط ب ة أ خ ر ى م ر على خ ي م ة أ م معبد أ م معبد هذه ا م ر أ ة خ ز ا ع ي ة ب ر ز ة ج ل د ة معنى ب ر ز ة أ ي م س ن ة تبرز للرجال لا ش ا ب ة تكون في خدرها تستقبل الضيوف و ج ل د ة يعني ق و ي ة ط ا ع ن ة بالسن كانت تحتبي بفناء قبتها يعني تجلس بالحبوه تضع ح ب و ة على ظهرها وتجلس القرفصاء ت ر ق ب الطريق تقري وتسقي وتطعم ولا يمر ركب من الطريق إ ل ا ع ر ج على خيمتها فعرج النبي صلى الله عليه وسلم ب غ ي ة أ ن ي ج د عندها طعاما وشرابا وكان القوم مرملون مسنتون يعني سنتهم جدباء ليس عندهم إ ل ا الرمال لا ع ش ب ة فيها س ن ة ش د ي د ة لا يجدون فيها ما ي ق ر ضيفا فلما سلم عليها وهي لا تعرفه ومعنى سلم أ ي طرح ا ل ت ح ي ة عليها لا صافحها كما يظن الناس طرح السلام عليها ومعه أ ب و بكر والدليل فحييتهم ورحبت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل نجد عندكم طعاما نشتريه قالت لو كان عندنا طعاما ما أ ع و ز ن ا ك م الشراء لكان قرى ضيف فنظر النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا في كسر ا ل خ ي م ة أ ي في جانبها شاه م و ج و د ة قال وما هذه الشاه يا أ م معبد قال شاه خ ل ف ا الجهد شات خلفها الجهد يعني الضعف والتعب فلا تقوى أ ن تسرح مع الغنم إ ل ى المراه شاه خلفها الجهد قال هل بها لبن قالت هي أ ج ه د من ذلك فوالله ما طرقها فحل معنى اي طرقها فحل أ أ ن ه ا مازالت عازب لم تحمل ولم تلد ولضعفها لا تسرح مع الغنم فهي تطعم و ت ث ق ى في ا ل خ ي م ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ت أ ذ ن ي ن لي ان احلبها يا أ م معبد قالت دونك ب أ ب ي و أ م ي و ك لم ة بأبي وأمي لم تكن وقفا على المسلمين يقولونها للنبي فهي ك ل م ة ترحيب و ت ح ي ة و إ ج ل ا ل في ل غ ة العرب جميعا من باب اكرامه لمن يكلمه يقول له فداك أ ب ي و أ م ي قالت دونكها ب أ ب ي و أ م ي أ ن ت إ ن ر أ ي ت بها حلبا فاحلبها أ ي أ ن ي لم أ خ ف ك أ ن ه ا عازب حائل لم تحمل ولم تلد جهد ضعف لم يطرقها فاحلم من قبل دونكها إ ن ر أ ي ت بها حلبا فاحلبها اي طلب ان تقرب اليه فقربت ا ل ش ا ة اليه ه ز ي ل ة ض ع ي ف ة عظامها لا مخ فيها فمسح بيده ا ل ك ر ي م ة على ظهر ا ل ش ا ة ثم مسح بيده على ضرعها وقال بسم ا الله ما شاء الله ودعا ما شاء الله له ان يدعو يقول ابو بكر وتقول ام معبد ا ل ر و ا ي ة وصلت الى ا ل م د ي ن ة من خلال ابي بكر وام معبد تحدث بها وقد اسلمت رضي الله عنها هي وزوجها يقول اي بين رجليها استعدادا للحلب فان التي تحلب اذا ما عقلت اي عقلت ابو ومعنى وامسك متعودة الشاة للحلب الشاة تحلب رجلها الحالب على الحلب فتفاجت تفاجت ما استعدادا فان اذا ما بكر بضرعها رفعت فتحت تفتح ما بين رجليها استعدادا للحل وهي لم تحلب في حياتها قط ولم يضربها فحل ولم تحمل ولم تلد و ل أ و ل م ر ة عرفت أ ن ه ا ستحلب قال فتفاجت عليه أ ي فتحت ما بين رجليها ودر د ر ه ا أ ي ا م ت ل أ باللبن فدعا صلى الله عليه وسلم ب إ ن ا ء يربض الرهط, ومعنى يربض الرهط يعني إ ن ا ء واسع يشبع الرهط والرهط هم ا ل ع ش ر ة من الرجال أ ق ل بواحد أ و اثنين أ و ز ي ا د ة بواحد واثنين يعني العشره وما حول العشره يعني ذلك ا ل إ ن ا ء يتسع إ ل ى لبن أ و طعام يشبع ا ل ع ش ر ة حتى يربضهم يعني حتى يثقلوا عن القيام فيربضوا ب ا ل أ ر ض وينامون فدعا ب إ ن ا ء يربض الرهط ثم حلب فيه ثجا حتى ع ل ى ه الثمال الثج معناه السيلان ب ق و ة قال صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبيه عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وقد احرم واستوت به ناقته القصواء من ابار علي ذي ا ل ح ل ي ف ة جاءه جبريل وقال له يا محمد إ ن أ ف ض ل الحج العج والسج مر أ ص ح ا ب ك فليرفعوا اصواتهم ب ا ل ت ل ب ي ة قالوا فرفعنا أ ص و ا ت ن ا حتى بحت ح منا الحناجر فالعج رفع الصوت والسج هو نحر ا ل أ ض ا ح ي يوم العيد حتى تسيل الدماء فعندما تذبح ا ل د ب ي ح ة ينشب الدم منها ب ق و ة ف أ م معبد و أ ب و بكر يصفان حلب, حلب تلك ا ل ع ل ة ا ل ض ع ي ف ة التي لم يكن بها لبن أ ص ل ا أ ن اللبن خرج منها ب ق و ة ما يخرج الدم من عنق الذبيحه حين تنحر فحلب فيه سجا حتى ع ل ى ه السمال فمن ش د ة ضغط اللبن يصبح له ر غ و ة حتى ا م ت ل أ ا ل إ ن ا ء ر غ و ة فوق اللبن أ ي الحليب وتعجب ام معبد فدفع لها الاناء اولا فشربت حتى رويت ثم شرب اصحابه حتى روى ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم اخرهم وقال ساق القوم اخرهم شربا ثم دعا بالاناء م ر ة اخرى فحلب فيه عللا بعد نهل والعلل بعد نهل معناه الحلب الزياده على الري لو اراد انسان ان يشرب لا يشرب مثله فالنهل الشرب الاول والعلل الشرب الثاني فحلب فيه عللا بعد نهل وغادره م ل آ ن عندها وارتحلوا فلما ارتحلوا نرجع الى ام معبد ثم نرافق المسيره الى المدينه جاء زوجها في المساء وهو اب و معبد يسوق كما تقول ام معبد يسوق اعنزا عجافا يتساوكن ى ي ت س اي و ك من الضعف الذي فيهن لا مخ في عظامهن تمشي احداهن وتهتز هذا هو التساوق ر أ س ه ا يميل الى ج ه ة وجسدها يميل الى جهه ة قالت يسوق اعنزا عجافا ت ي س و فلما ر أ ى اللبن في ا ل إ ن ا ء عجب قال من أ ي ن لكم هذا وليس في الدار حالب أ ي تركت عندكم عنزا اعرفها ولا يوجد حلب في, عن في عناز قط ل أ ن ه لا مرعى فقال من أ ي ن لكم هذا اللبن ولا حالب في البيت فقالت لقد مر بنا رجل مبارك فكان من امره كذا وكذا وقصت عليه الخبر فقال والذي يحلف به صفيه لي لعله صاحب قريش الذي تطلبه قال فوصفته له اما الوصف حتى لا ازيد فيه ولا انقص احببت ان ا ق ر أ ه عليكم ثم يكون بيانه ليس الان لان شرحه طويل لابد أ ن ن أ ت ي في سياق خطبنا على مقطع تسمى فيه ا ل خ ط ب ة أ و ص ا ف رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ق ي ة و ا ل خ ل ق ي ة فنصف جسده صلى الله عليه وسلم كما رواه أ ص ح ا ب ه مع شرح ذلك ثم أ و ص ا ف ه ا ل خ ل ق ي ة أ م ا ا ل آ ن ف إ ل ى ما ذكرته أ م معبد دون شرح حتى لا تكون هناك ا ط ا ل ة قال صفيه لي يا ام معبد فلعله صاحب قريش الذي تطلبه وقد جعلت فيه مثل ديته لمن اتى به ميتا او حيا فاصغى ابو معبد واخذت ام م ع ب د تصف له ام معبد ا ل م ر أ ة العجوز التي لم ت ق ر أ ولم تكتب اسمعوا بسليقتها ولغتها وفطرتها بماذا ستصف رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر أ ي ت رجلا يعني هذا الذي حلب العنز ر أ ي ت رجلا ظاهر ا ل و ض ا ء أ ب ل ج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجله ولم تزر به ص ع ل ة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته ك ث ا ف ة ازج اقرا ان صمت فعليه الوقار وان تكلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس و ا ب ا ه من بعيد واحسنه واحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر ك أ ن منطقه خرزات نظم يتحدرن ر ب ع ة لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أ ن ظ ر ا ل ث ل ا ث ة منظرا و أ ح س ن ه م قدرا له رفقاء يحفون به إ ذ ا قال استمعوا لقوله و إ ذ ا أ م ر تبادروا الى أ م ر ه محفود محشود لا عابس ولا مفند هذه كلمات ام معبد فعرف من اوصافها قال ابو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من امره ب م ك ة ما ذكر ولقد هممت ان اصحبه ولاقطعن ولافعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا هذا حديث ام معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا الحديث الذي أ ر ي د أ ن تعرفوه أ ي ض ا فقد روى ابن سعد و أ ح م د وغيره عن أ م معبد قالت بقيت ا ل ش ا ة التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان ا ل ر م ا د ة الرمادة خلافة الشاة أتعرفون متى بقيت عمر أمير الرمادة في خلافة أمير المؤمنين عمر. بقيت حتى زمان المؤمنين زمان حتى وهي سنه ثمانيه عشر من ا ل ه ج ر ة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي بعث محمد بالحق صلى الله عليه وسلم لقد كنا نحلبها صبوحا وغبوقة الصبوح الشراب الذي يشرب صباحا والغبوق هو الذي يشرب مساءا. يعني فطور وعشب بالحق الله كنا نحلبها الشراب الذي صباحا الذي مساءا صلى عليه لقد لغة كله يشرب يشرب يعني بعث وعشب محمد فطور、عشب. نحلبها صبوحا وغبوقا وما في الارض قليل ولا كثير يعني صيف الغنم فيها الغنم لبن شتا وقال ل كلهم بتحلب الصبح والمغرب ا ما فيها هذه و هشام بن حبيش انا ر أ ي ت ا ل ش ا ة وانها لتادم ام معبد وجميع صرمتها اي ر أ ي ت تلك ا ل ش ا ة في اخر ايامها وانها ل ت أ د م اي تكفي ان تكون و ل ي م ة من الادم والطعام ل ص ر م ة ام معبد اي لكل ع ا ئ ل ة ام معبد لو جلسوا عليها لاشبعتهم هذه من معجزاته صلى الله عليه من وسلم تقول اسماء وبعد ان وبعد تقول صلى ابو بكر غادر ورسول الله صلى الله عليه وسلم الدار ل ي ل ة ا ل ه ج ر ة وشاع في قريش انهما قد هاجرا جاء ن ا صباح ذلك اليوم ابو جهل في رط من قريش و س أ ل ا عن ابي فقلت لا ادري خرج ولكن لا ادري اين هو ففتشا الدار فلم يجدا فكان رجلا فاحشا لئيما اي ابو جهل فرفع يده ولطمني حتى اطاح قرطي من اذني قالت وبقينا بعد ذلك ايام لا ندري اين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه قالت حتى سمعت رجال قريش صوتا ينشد شعرا في بطاح م ك ة يسمع الصوت ولا يرى من قائله حتى أ ج م ع ت قريش على أ ن ذلك المنشد جني ماذا كان يقول ذلك الجني يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أ م معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به ف أ ف ل ح من أ م س ى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال ولا تجارى ولا تجار وسؤددي ليهن بني كعب اي ق ب ي ل ة ام معبد ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا اختكم عن شاتها وانائها فانكم ان ت س أ ل و ا الشات تشهدي دعاها بشات حائل الحائل غير الحامل يعني عكس الحامل دعاها بشاه حائل فتحلبت له بصريح ض ر ة الشاه مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي قالت فلما سمعت قريش ذلك عرفوا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر عند خ ي م ة أ م معبد فشدوا رحالهم إ ل ى قديد و أ ت و ا خ ي م ة أ م معبد فقالوا أ م ر بك محمد وصاحبه قالت لا أ د ر ي ما تقولون قالوا رجل من وصفه كذا وكذا قالت لا أ ع ر ف الذي تذكرون غير أ ن ه مر بي حالب الحائل حالب الحائل رجل مبارك حلب شاه حائل هذا الذي أ ع ر ف ه قالوا والذي يحلف به إ ن ه هو فطاردوه فلم يدركوه مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخابت قريش بكل مساعيها ك ت م ة حتى لا نعود الى الوراء تقول اسماء ايضا فدخل علي جدي ابو ق ح ا ف ة بعد ان علم بسفر النبي وابو بكر وكان شيخا قد فقد بصره اي كبر بالسن حتى عمي فقال اي بنيه والله ما اراه إ ل ا فجعكم بماله ونفسه فترككم لا شيء لكم قالت قلت لا يا أ ب ت ي ف أ ت ي ت ب ح ج ا ر ة ر ق ي ق ة ووضعتها في ق و ة في الدار أ ي مكان كان أ ب و بكر يضع فيه ماله ل أ ن المال ذهب و ف ض ة لا أ و ر ا ق ن ق د ي ة قالت ثم سترته بثوب و أ خ ذ ت بيد الشيخ وقلت له تعال يا جدي ضع يدك على هذا المال فقد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فلما تحسس الثوب و ا ل ح ج ا ر ة تحته ظنه مال ح ق ي ق ة فابتسم الشيخ وقال إ ن كان قد ترك لكم هذا فقد أ ح س ن ف إ ن فيه بلاغ لكم قالت فبكيت ف والله ما ترك لنا شيئا ولكني أ ر د ت أ ن أ ط م ئ ن قلب الشيخ لقد كان مال أ ب ي بكر يوم أ ن أ س ل م ق ر ا ب ة الستين الف فيوم ان هاجر مع النبي كان كل ما يملكه خ م س ة الاف احتملها فلم يترك لنا بيضاء ولا صفراء كل ماله انفقه على ا ل د ع و ة يشتري من يعذبون ثم يعتقهم فلامه ابوه يوما قال له ماذا تصنع لو انك تشتري عبيدا ثم تدعهم لك لكان ارجى اما ان تشتري وتعتق ومن رجال لا ق ب ي ل ة لهم فلا ينفعوك لا في سلم ولا في حرب فقال يا أ ب ت إ ن م ا أ ب غ ي بشرائهم و إ ع ت ا ق ه م ا ل آ خ ر ة ل ل د ن ي ا أبغي به وجه الله ف أ ن ز ل الله فيه قرانا آ ن يتلى ق ر آ يتلى الذي يؤتي ماله يتزكى عن أ ب ي بكر الذي يؤتي ما له يؤتي يتزكى ما وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى أي ل الا هو يرد جزاء أ ح د و ل ينتظر أن يرد إليه أن ه ذ ابتغاء الجزاء أيام وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ا لأحد تجزى في يوم من من عنده نعمة وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضى وهذا قسم كما أ ق س م الله ب أ ن يرضي نبيه أ ق س م أ ن يرضي صاحبه الصديق وهذا سر استنبط بعد ا ل آ ي ت ي ن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إ ن الله معنا ف أ ن ز ل الله فيه ق ر آ ن ا أ ي ض ا فهل تعلمون أ ن م ع ي ة الله كانت م ل ا ز م ة وما زالت لرسول الله وصاحبه الصديق فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا وذكر الله ل أ ن ك لا تستطيع أ ن تذكر النبي دون أ ن تذكر الله فتقول رسول الله أ و تقل و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي كل ما ذكر أن يصلى عليه والصلاة لابد أن يذكر أن أن لابد كل ذكر والصلاة الله أو تقول رسول الله ما اسم فيها أو و اذا ذكرت ابا بكر فكان ينبغي ان تذكر ه بما ت ف ق و ا ج م ع علي ه فلقد اجمعت ا ل ا م ة ان يلقب ابو بكر ب خ ل ي ف ة رسول الله فما ذكر ا ل ا و ذكر معه ا ل رسول و ذكر الله فكانت ا ل م ع ي ة م ل ا ز م ة في حياتهما و بعد ا ا ن ت ق ل ه مروره ا وإلى أن ي ث الله الأرض م تتمة ن عليها وإلى ل حديث ه ا ج ة د ع و وأنتم موقنون ب ا ا ل إ ج ب بعد ب ة مروره خ ي م ة أ م معبد وما جرى فيها من الآيات واصل صلى الله عليه وسلم سيره وخابت قريش بكل مساعيها فلم تظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل ا ل م د ي ن ة من انصار ومهاجرين فانهم كانوا ي ت ر ق ب و ن اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ا ب ل غ ه م انه خرج من م ك ة اخذوا يرقبون ق د ا م ه في كل يوم يقولون عندما بلغنا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال الربيع من م ك ة وتوكفنا وصوله اي توقعناه وانتظرناه اخذنا نخرج كل يوم الى ظهر ح ر ت ن ا و ا ل م د ي ن ة تقع بين ح ر ت ي ن ح ر ة ش ر ق ي ة و ح ر ة غ ر ب ي ة وهي الارض ا ل م ر ت ف ع ة ذات ا ل ح ج ا ر ة السوداء يذهبون الى ظاهر الحره يتلقطون اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان وعابر السبيل قالوا فنخرج غداه اي بعد الفجر فما زلنا ننتظر يعني ذلك اليوم ذلك حتى تغلبنا الشمس على الظلال اي حتى لا يبقى شيء نستظل به وهو وقت الاستواء اذ يصبح ظل كل شيء تحته وقت استواء الشمس في كبد السماء أ ي قبيل أ ذ ا ن الظهر بقليل تغلبنا الشمس على الظلال فندخل بيوتنا وهذا ش أ ن ن ا في كل يوم ثم نرقبه بعد العصر أ ي بعد أ ن تزول الشمس وتعود الظلال لا يبرحون أ م ا ك ن ه م إ ل ا لصلاه او لقضاء ح ا ج ة قالوا وكان ذات يوم ونحن نرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتنا وقد غلبتنا الشمس على الظلال فدخلنا بيوتنا ا وكان رجل يهودي قد اطل على اطم من اطامهم والاطم هو الحصن الذي تبني اليهود حصونها ولا يهودي هو يقاتلون ومن و من تبني رجل ر على الا فيها ه قد ئ ظهر يهودي على أ ط م من آ ط ا م ه م لبعض ش أ ن ه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم مع صاحبيه أ ي أ ب ي بكر والدليل وهم لا يعرفون أ ن هناك دليل فقالوا مع صاحبيه يظهرهم السراب ت ا ر ة ويخفيهم أ خ ر ى والسراب هو ما يخيل للمسافر بالصحراء ا ء أنه ماء من وهج الشمس يظهر ك أ ن ه برك الماء على ا ل أ ر ض وضرب الله به مثلا في أعمال ا ل كسراب ا أعمالهم ف ر ي ن ك ب ق ي ع ق يحسبه ة ي ا ل ض م آ ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا قال يخفيهم السراب تاره ويظهرهم أ خ ر ى فلما تحقق منهم صاح ب أ ع ل ى صوته يا معشر عرب وفي لفظ يا بني ق ي ل ة وذكرنا ب أ ن ق ي ل ة اسم جدتهم الكبرى ف إ ن ا ل أ ن ص ا ر أ ب ن ا ء رجلين يعني بني ع م و م ة أ ح د ه م اسمه أ و س و ا ل آ خ ر اسمه خزرج أ م ه م و ا ح د ة ومن ا ل أ و س كانت ق ب ي ل ة ومن خزرج كانت ق ب ي ل ة حتى أ ص ب ح و ا بنو ع م و م ة على مر م السنين بينهم دماء كلما ه د أ ت فتنتهم اشعلها اليهود من جديد فصاح اليهودي يا بني ق ي ل ة او يا معشر عرب هذا جدكم الذي تنتظرون ومعنى جدكم هنا اي حظكم الذي انتم تنتظرونه ولها دليل في التشريع بان الجد هو الحظ ف إ ن عند بعض المذاهب في دعاء الاستفتاح بعد تكبيره ا ل إ ح ر ا م في ا ل ص ل ا ة تقول قبل ا ل ف ا ت ح ة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك فمن هو جد الله هنا معناه الحظ و ا ل م ن ز ل ة فهذا حظكم ومنزلتكم الذي تنتظرون قد أ ق ب ل قالوا فسمعنا صوته فثرنا الى السلاح اي حملنا سلاحنا واستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر ا ل حره ة واما يقول رسول تلقوه كانوا يريدون خرجوا ورصدوا وحموه السلاح هنا البعض الله بصاحبيه بالسلاح اذا حمايته فهلا خارج المدينة الطريق ا قدم فلم ممن ذكر فلعل له ل ب ي ط إ ن م ا هو إ ب ر ا ز ا ل ف ر ح ة و إ ش ع ا ر أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن ن ا على عهدنا ووعدنا فها نحن أ ه ل السلاح ونستعد ل ح م ا ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاستقبلناه بظهر ا ل حره فعدل بنا ذات اليمين أي إ ل ى ديار قباء وقباء في طريقها إ ل ى م ك ة إ ذ ا أ ح ر م الناس في المدينة وقباء خرجوا إلى ابار علي ليحرموا مروا الى علي من ف ق باتجاه ا ب الجنوب الى طريق م ك ة والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة فالدخول الطبيعي ان يدخلها من جهتها الجنوبيه ة قالوا قباء بنا ذات اليمين الى قباء وكان الذات نخيل وهي ديار عمر بن عوف فعدل الذات وكان نخيل ي ديار اليمين فعدل ذات عمر عوف بهم بن ونزل هناك على شيخ تلك ا ل ق ب ي ل ة بني عوف واسمه ابن الهدم وقال بعضهم ا ب ن الهدم ن س ب ة الى الثياب لانه شاخ وكبر حتى كانوا يقيمونه و ي ق ع د و ن نزل بهم صلى الله عليه وسلم هناك واستقبله ا ل ص ح ا ب ة وسلموا عليه من مهاجرين وانصار ف أ ق ا م في قباء ث ل ا ث ة أ ي ا م على تحقيق هذه الروايات ب أ ن ه قد وصل صلى الله عليه وسلم ظهر يوم الاثنين قلنا قد غلبتهم الشمس على الظلال إ ذ ا وقت ا ل ظ ه ي ر ة وصل إ ل ى قباء يوم الاثنين من شهر ربيع الاول أ و ل في ي ت ح ق ق ه الثاني ا ل من ربيع عشر أ إذن فولد وسلم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اثني عشر ربيع وكان بدء الوحي اليه في تمام ث ل الاربعين ث وستين سنة تمام في ا عاما اذا ل ه ج ر ي ة ب د أ ه الوحي ب ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة وبتسليم الحجر والشجر عليه ايضا في اثني عشر ربيع ولكن ب د أ نزول الوحي في رمضان يوم ا ق ر أ في السابع عشر من رمضان المبارك بالوحي ولكنه بدأ بالوحي قبل ا ق ر أ كان ي أ ت ي ه الرؤيا فتكون ك ث ل ق ا ل ص ب ش يسير في الطريق فيسمع الكائنات تسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله فيلتفت فلا يجد أ ح د ا وقال ل أ ص ح ا ب ه في ا ل م د ي ن ة إ ن ي لاعرف حجرا كان يسلم علي ب م ك ة كلما مررت به إ ذ ا فالنبوءه او التنبؤ ب د أ في تمام اطراف ب ي ع ارض ل المدينه ا ر ع ي سنة م اي ل في صلى الله قباء يوم اثني عشر ربيع الاول يوم الاثنين والتحق بالرفيق الاعلى أ ي ض ا يوم الاثنين اثني عشر ربيع الاول فهل هو الذي اختار هذا التوقيت لنفسه اذا كان قد اختار يوم ا ل ه ج ر ة فذلك ممكن أما أن, يختار يوم ولادته اما ان يختار يوم وفاته اما ان يختار يوم ان ي ن ب أ فذلك بتقدير العزيز العليم خص الله هذا اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من ربيع الاول كما قلنا لما في معنى الربيع من أ م و ر ترتاح إ ل ي ه ا النفوس والقلوب كلمة تكامل فكان الربيع ويوم 12 هو ليلة أول ليلة من ليالي البدر المسمات بالليالي البيض ليالي القمر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء الثاني عشر من الربيع الأول ويوم من من ثم ثم من قباء عشر ربيع تبدأ وهي هو يوم الاثنين فاقام في قباء الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس فقال بعض ا ل ر و ا ة اقام في قباء ث ل ا ث ة ايام فلم ي ع د يوم الوصول لانه كان ظهرا ولم ي ع د يوم الخروج وهو يوم ا لانه ج م ع ة ل قد غادر قباء ض ح و ة اذن فاقام اياما ك ا م ل ة ثلاثه ايام هي الثلاثاء والاربعاء والخميس في هذه ا ل ث ل ا ث ة ايام لم يجلس ليستريح من عناء السفر بل كان في هذه ا ل ث ل ا ث ة ايام قد اتم بناء مسجد قباء المسجد الذي اسس على التقوى الذي ذكره الله في ا ل ق ر آ ن الكريم والذي ذكر اصحابه بالفضل انهم يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين والذي أ ق ا م المنافقون مضادا له مسجد الضرار والكفر ف أ س س النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء على التقوى وكانت قبلته إ ل ى بيت المقدس ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان مازال يستقبل بيت المقدس في صلاته وذلك بتوجيه من الله ولما حولت ا ل ق ب ل ة فيما بعد وسنأتي عليها جاءه جبريل و أ م ه في ا ل ص ل ا ة فكان جبريل أ م ا م ه والنبي يحدد ا ل ق ب ل ة فحولها إ ل ى م ك ة إ ل ى البيت الحرام س ي أ ت ي معنا بالتفصيل إ ن شاء الله تعالى أسس أبي أيام مسجد رسول وسلم مكث مكة بعد قباء وانتظر حتى لحق به بن طالب بضعة وانتظر الله الله وانتظر فإن حتى صلى علي علي عليه في أ ي من ثلاث إ ل ى ست إ ل ى تسع والراجح فيها ثلاث حتى رد الوداء على اصحابها ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ف أ د ر ك ه في قباء فلما خرج النبي ص ل الله عليه وسلم ى ص ب ي ح ة يوم ا ل ج م ع ة بعد أ ن ارتفعت الشمس وبان الضحى أ ر س ل قبل خروجه إ ل ى أ خ و ا ل ه بني عدي من ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ج ا ر ي ة اي من بني ا لانهم ن ج ر ل اخوال ابيه عبد الله ارسل اليهم يعلمهم بانه سيدخل ا ل م د ي ن ة فان قباء كانت تعتبر خارج ا ل م د ي ن ة وبين قباء ومسجده صلى الله عليه وسلم كانت اثنا عشر محله هي موضع تجمع البساتين والدور حولها لكل فخذ من ع ش ي ر ة و ق ب ي ل ة م ح ل ة من محلاتهم أ ي بساتين ودور يتجمعون بها فكانت طرق ا ل م د ي ن ة بين البساتين وفي الوديان يعتبر من قبائل ى ا ل م د ي ن ة سفرا الذي ا ل آ ن تقطع على أ ر ج ل ك إ ن شئت على قدميك بمعدل عشرين إ ل ى خمس وعشرين د ق ي ق ة مشيا على ا ل أ ق د ا م وفي سيارتك لا يتجاوز الخمس دقائق اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فجاءه بني عدي والانصار من حوله اوس وخدرج والمهاجرون فقال له سيد بني النجار انذاك ا اركب يا رسول الله وات مدينتنا امنا مطاعا فركب صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ناقته القصواء بعد ان شدت له ومشى المسلمون حوله وامامه وخلفه وكانت اعدادهم بالمئين يعني بالمئات ي يعني ن ب ل م ئ ا اقلها قيل خ م س م ا ئ ة الى س ب ع م ا ئ ة يمشون حواليه حتى اذا وصل بطن الوادي الموجود به مسجد ا ل ج م ع ة الان وانت قادم من قباء قد غادرتها متجها الى ا ل م د ي ن ة أ ق ر ب إ ل ى قباء من ا ل م د ي ن ة على يدك اليمين بين البساتين هناك وعندها بنايات هنالك مسجد كان غ ر ف ة و ا ح د ة إ ل ى قبل ثلاث سنوات غرفة صغيرة لا يعرفه كثير من أ ه ل ا ل م د ي ن ة مكتوب عليه مسجد ا ل ج م ع ة ا ل آ ن وسع ورمم و أ ص ب ح معروف بالاسم نفسه مسجد ا ل ج م ع ة هذا كان في ديار سالم بن عوف فنزل النبي هناك وصلى بهم ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل أ و ل م ر ة يخطب باصحابه خ ط ب ة ا ل ج م ع ة